أو على المجموعات كلها طيب حد كده يذكرنا بآية أو بحديث في فضل الصلاة في, وقت في وقتها في فضل الصلاة في وقتها حد يذكرنا بآية أو بحديث في فضل الصلاة في وقتها عبد العمالي الله الصلاة على وقتها ده إجابة جميلة جدا لكن سؤال آخر اللي احنا عاوزين فضل الصلاة على وقتها وأتمنى أن يكون الكلام من اللي احنا قلناه يعني تمنى أن احنا يعني عشان بس نخلص مدى تركيز الناس معانا في الدرس إن الذين يتونى كتاب الله وأقاموا الصلاة والفقهم وردتناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضل بس دي قلناها في فضل القرآن ايه كمان في فضل الصلاة, على وقت الصلاة في وقتها ايه اللي ممكن ينال العبد العبد بسبب صلاته في ااا صلاته الصلاة في وقتها. عادش فكر أي حاجة خالص؟ تمنى الناس شدة حلا في المذاكرة لأن الكلام ده مهم جدا. إحنا عاوزين يا جماعة الآيات اللي احنا قلنا عليها في في في الدروس يمحو الله بها الخطايا تمام؟ ها؟ إيه كمان؟ أتمنى أن الناس وح وحنا نسمع الدرس أو بعد ما بيتسمع الدرس يعني كل واحد يعمل نفسه مختصر بليستفاد بيه من الدرس مكافرات لما بينهن إذا اشتروت الكبائر تمام تمام حفظ الله للعبد إذا حفظوا على الصلاة والص حفظوا على والصلاة, والصلاة, والصلاة, والصلاة, والصلاة الوقت تمام فذالكهم الرباط تمام ها أتمنى جميعاً الناس تتمشوا هذه المذاكرة لأن الموضوعة مهم جدا بالنسبة لنا في المادة الناس تتمشوا هذه المذاكرة ويبقى معها الداتا الكاملة اللي نأخدها في, في في كل درس إحنا ما بيزدش عن ربع ساعة يعني ما هو طلع الأدلة اللي احنا ال اللي إحنا كلينا فيها أو الشروح اللي احنا كلينا فيها مش زدنا على ربع ساعة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كلينا عن القرآن عن ورد القرآن ثم تكلمنا عن ورد الصلاة في في وقتها.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 ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس اللي اتخذت أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، عن الناس اللي اتفكروا إن يعني لازم إذا في واسطة بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيقول اتخذت من دون الله أولياء، الناس دي عاملة بالضبط زي العنكبوت، اتخذت بيتا وإن أوهانا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلموا البيوت اللي ما بي بتخذوها أو الأولياء اللي ما بي دول.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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هنا الحصون ال الحقيقية بقى اللي لابد إنه يتحصن بها في طريقه الله عز وجل خذت هما الاثنين اللي هم وراء بعض زواهن خذت سكتين. الطريق الأول العلماء بيسموه الآيات الكونية، الآيات الكونية إيه الآيات الكونية خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآيات للمؤمنين. إن في ذلك لآية للمؤمنين يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحث الناس في المقام الأول على التدبر التدبر ده حصن من الحصول التي تحافظ على دينك وعلى إيمانك المرة اللي قبل فاتت المفروض نحن سمعنا درس إيه؟ فلسان التدبر فرسان التدبر الشيخ حزم كان بيكلمنا فيه عن أهمية التدبر وأهمية ل... ل... ل... الإنسان يخرج في خروج أو في رحلات للتدبر فقط إنه يخرج كده الواحد وقاعد كي يبص للسماء ويبص للأرض ويبص للبحار يتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى ما ربنا بنتكلم عن كده الآية الثالثة اللي إحنا مشينا بها بقى بالضبط دلوقتي إحنا من هاي نحن نمشي ما أحيي عليك من الكتاب ورد القرآن زي ما احنا تكلمنا من أول من أول المع من أول السنة دي فضل الله سبحانه وتعالى من أول ما بدأت ما أحيي عليك من الكتاب وأقم الصلاة وبعد كده تكلمنا تكلمنا في عن ورد القرآن وبعدين تكلمنا عن ورد الصلاة ورجعنا تكلمنا عن ورد القرآن ورجعنا تكلمنا عن ورد الصلاة مرة ثم قال الله عز وجل إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر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 تعتبر ذكر, تعتبر ذكر. لحقا الله عز وجل و何قةم الصلاة لذكري وoléقةم الصلاة لذكري يبقى كمان الصلاة ذكر طلب العلم ذكر ولا مثل ذكر طلب العلم ذكر ولا مثل ذكر ذكر كمان طلب العلم ده شرافه ايه ان شاء الله الله ما هيجا معنا بعد كده هنقول ان طلب العلم الامام احمد بن هبدل قال قال طلب العلم لا تعدله عبادة اذا صح صحة فين يعني طلب العلم يعتبر أفضل عبادة ممكن يتقرب بها العبد الله عز وجل إذا صحت نيته دي تبقى أعظم عبادة ممكن يعملها يعني إعادت حضرتك دلوقتي وننتي سايبة بيتك وسايبة أو سايبة مثلا حاجات أو أي شيء أنت سايبة وضحيت بيها عشان تودي تسمعي الدرس دلوقتي أو درسين أو ثلاثة وراء بعض أو تتابعي في المعهد أو تذكري أو عملت كل, كل كلام ده وانت بتعمليه احتسبي على الله عز وجل إن انت في المقابل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 من الحاجات الجميلة جدا في في موضوع الزكورة فضائل الزك عارفين في نبي من الأنبياء اسمه زكريا عارفين سين زكريا عارفين سين زكريا يعني إيه بقى زكريا طبعاً عارفين إن زكريا دي مش مش كلمة عربية كلمة زكريا ليست بكلمة عربية أنا كلمة عبرية كلمة عبرية لأنه سيدنا سين من بني إسرائيل معناه إيه بقى معناه إيه زكريا <تصفيق> حد يعرف يعني إيه كلمة زكريا عليه السلام يعني إيه معنى كلمة اسم زكريا عليه السلام الكتاب العلم الأعجمي لل للقرآن جزاك الله خير ممتاز من كسرة الذكر الكتاب العلم الأعجمي للقرآن ال ال الكاتب قال إن المعنى كلمة زكريا بتعريبها للغة العربية معناها ذاكر الله معناها ذاكروا الله يعني ا سيدنا زكريا من ك... سمي بهذا الاسم ت... تيمنا ب... بانه سيكون كثير الذكر لله عز وجل ولذلك في فاتحة سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بعد بعد الحرف... بعد ايات الحروف المقطعه ربنا قال بعد النهايه ايه <تصفيق> ذكر رحمه ربك عبده زكريا كأن ربنا بيقول ذكر رحمه ربك عبده ذاكر الله يعني لما سيدنا زكريا عليه السلام كان كثيراً ذكر لله فالله عز وجل ذكره في كتاب عشان كده هنا لا من أهم من أهم تحت تحترمنا قطين والأخوات كلهم يعني أتمنى إن الكلمة دي يطبعوها ويتبعوا قدام منهم كده أو يتبعوا بأيديهم كده قدام منهم من في كل مكان أهم فضل من فضائل الذكر قارو الله عز وجل كلمتين اتنين بس عاوز تفاضلوهم صم زي اسمك قال الله عز وجل فذكروني أذكركم فذكروني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 مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ربه كمثل الحي والميت تخيل كده ان الـ الـ انا داخل على واحد وقلت له ده انا جايب لك معايا دي جميله جدا جايب لك معايا هديه يعني غاليه الثمن وفي الاخر يفاجئ ان انا جايب له مثلا اعزكم الله بقره بس ميته هل هو يفرح بهذه ال ال ال ال ال ال لا يفرح بهذه ال هديه ليه لانها ما لهاش قيمه ميته ميته انا مش هستفيد بحاجه ميتة اه نعم الجاموزه دي ممكن تكون او البقره دي ممكن تكون غالية الثمن لكن اصبحت بعد موتها ما لهاش اي اي ثمن اصبحت ما لهاش اي قيمه ليه لان خلاص ماتت فانه ربنا بيقول لك الذي يذكر ربا والذي لا يذكر الرب مثل الحي والميت أو الشخص اللي لا اللي اللي يذكر الله عز وجل الشخص الميت يعني بالعرب كده الشخص ليست له قيمة ليست له قيمة عشان كده الإنسان لابد أن هو يسارع في هذا الأمر أنه يبادر أن يكون له قدرا وقيمة عند الله عز وجل كمان من ال الزكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق دون سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من الحاجات الجميله جدا في القران ودي شاء الله باذن الله احنا هنحاول نقسمها على مرتين بقى الله حاجات جميله جدا في القران ان دائما كثيرا ربك كثيرا لإنه ربنا سبحانه أمر بها الأنبياء وكذلك أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أمر بها المؤمنون جميعا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك أزكرون الله كثيرا من الآية سواء السورة الأحزاب الآية للسورة كلها ربنا سبحانه المسلمين أو المؤمنين أو المؤمنات والقانتين الوحيد اللي ربنا سبحانه ذكر مع لفظ كثيرا كان الذاكرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة والذاكرين الله كثيراً والذاكرات الله لهم مغفرة وأجر عظيمة فإذا مسألة الدين اللي... شاء الله نتعرض لها قريبا مسألة الذكر مسألة مهمة جدا وهي تزعلك في بداية السباق تزعلك في بداية السباق عشان كده كان في بعض ال... يعني الناس بتشجع على الذكر فصار بتنشأ رق جدا فبيقول فبيقول سوف تدري إذا منجل الغبار أفرس تحتك أم حمار فبيقولوا معنى البيتين دول إيه؟ بيقول لك سوف تدري إذا منجل الغبار إحنا عاملين كلنا يعني الناس اللي بتعمل إلى الله عز وجل بتتعبد الله عز وجل كأنها في سباق وناس دي كلها بتجري فلما الناس دي دخلت المضمار وبتجري الغبار ارتفع الغبار يرتفع الناس دي بقى بقى يتقلب التراب فالتراب على قوي فمحد تشايف مين الأدام ومين الوراء ولا هو الأولاني ولا الأخير مش شايف سوف تدري إذا ما جال الغبار هتعرف بقى أول ما السباق يخلص والدنيا تهدى والتراب ينزل على الأرض أفرس تحتك أم حمار هتعرف بقى أن حضرتك كنت راكب فرس وكنت سابق الناس كلها ولا للأسف كنت راكب حمار أعرج كمان ومتأخذ في آخر الصف في آخر, في آخر السباق الفرص تحت سلام حماة هتكتشف إن في واحد كنت أنت بتتساهين فيه وطرح سباق عند ربنا سبحانه وتعالى هتكتشف إن في أختي كانت مش عارفة أي حاجة وانت كنت يعني يعني استقبلت وياك تنظرين عليها نظرة يعني إش ميزاد أو احتقار وطرحني وطلع وطلع وطلع أقرب إلى الله عز وجل مني ليه لأنها ركبت الفرس وسلقت إلى الله عز وجل طب الفرس اللي بيسبق إلى الله عز وجل هو الذكر سبق المفردون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق المفردون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 ساكنة القلب دي لو او أو فيما كان بيعرضها بفلوس الناس كلها لها عليها. عليها في الزمن للأسف للأسف الأوجاع كثيرة جدا الأوجاع الاقتصادية كثيرة جدا الأوجاع الاجتماعية كثيرة جدا الأوجاع الدينية كثيرة جدا الأوجاع من كل جانب حتى التربية حتى العبادة حتى كل شيء في مشقة الواحد مش قادر يطمئن حتى يخش يصلي مش قادر يطمئن في صلاة لأ لأنه منشغل للأسف بـ بـ بالخارج لكن إذا تمر على ما هو عليه من العبادة الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم تطمئن فعل مضارع بيكسر من الذكر بيكسر من الذكر لي لي نال القلب لينال نال السكينة عشان كده ربنا سبحانه قال إن الإنسان قلق هلوعة إذا مات الشر وجازوعة وإذا مات الخير ومنوعة إلا أن الذين هم على صلاتهم لآخر الآيت فإذا العبادة الله عز وجل عشان كده ربنا سبحانه آه... ذكر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى نبه في اخر الايه قال ايه جزاء الله خيرا الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله قال بعدها الا بذكر الله تطمئن القلوب هو ايه تاني غير غير ذكر الله عز وجل يطمن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب هو في ايه تاني ممكن يطمن قلبك وقلبك ا ذكر الله عز وجل عشان كده المفروض الانسان افضل حاجة يحب يسمعها يسمعها او يسمع عنها يسمع عن الله سبحانه وتعالى يتمع الله سبحانه وتعالى المفروض إن إحنا نراقب قلبينا بقى كده وإحنا بنتمع مثلاً عن الله سبحانه وتعالى ببقى قلبينا عمليت إياه ونتسمع كلام من الله سبحانه وتعالى عشان كده في في القرآن قال الله دا ذكر الله واحده كفرتم وينشرب بيتو ذكر الله واحده ثم قلوب الذين لا يؤمنون إذا ذكر الله واحده وإذا ذكر الله واحده ثم أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 يعني من فضلها أن العبد ينال بها يوم القيامة ظل الله الله العرش يكون في ظل العرش في ظل العرش يوم الله يوم لا ظل إلا ظل للأسف في الوقت يجري بسرعة حابين بس أن نقف مع كم وقفة كده أول وقفة هنقف معها مسألة الجروب الجديد اللي تتعامل للدفعة كلها مع الدكتورة إشراك جزاكم الله خيرا على تفاعلكم ال النقطة المهمة جدا مسألة التعارف العام مسألة التعارف العام احنا يعني ال ال القادر الأدنى اللي إحنا مشان يبنينن إن عنه إنه يكون كل الأخوات في أي ورشة من الورش جميعهن يعرفنا بعضهن عارفين بعضه بعض وفي في بينهم وبين بعض تواصل لإخلاء الورشة الورش الخاصة اللي بيعودوها وعلى على مع بعض تمام كده ان ان الهدف من الجروب العام اللي هو الكبير ان تكون الاخوات في تعارف عام بقى كبير ان احنا عارفينكم عارفين بعض كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لعل الله عز وجل ان يجمع هذا الجمع في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى احنا بنشتغل مع بعض في الايفنت كمان تمام جزاكم الله خيرا انا بس انا اتمنى ان الاخوات يعني الدكتور دكتوره قالت ان بعض الاخوات لا لم يتعرفنا على بعضهن البعض فأتمنى ان شاء الله بإذن الله ان الموضوع يشمل الجميع يعني احنا عاوزين نكسب كل الاخوات اللي معانا في المعهد قدر ما نستطيع اللي في نقطة التعارف او النقطه نقطه التعارف يعني عاوزين الاخوات يبقى بينهم وبين بعض روح وود كبير جدا أنا عارف طبعا أن في بعض الأخوات مش من مصر يعني أو, أو من أماكن متفرقة بعيدة جدا فده ده إحنا بنحاول بقدر المستعى إحنا نكون يعني صحبة تؤادر بعضها إلى الوصول إلى المرضات الله عز وجل زي ما إحنا قلنا الهدف من الأشياء اللي زي كده كان قال الله عز وجل أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرة ونذكرك كثيرة إنك كنت بنا بصير فالحاجات دي مهمة جدا إن الإنسان ما بيلاقي أخ صالح فعلا لما بيلاقي أخ صح صالح فعلا بيوصلوا للمرحلة دي نسبحك كثيرة ونذكرك كثيرة نسبحك, نسبحك يعني ننزهك ونقدسك ونذكرك كثيرا من الذكر اللي حتى نتكلم فيه دلوقتي النقطة التانية إن شاء الله بإذن الله المرة دي هيبقى في الحمد لله الواجب المرة دي بإذن الله هيكون مش درس هنسمعه هيكون بحث هنعمله في كتاب اسمه الوابل الصيب ورافع الكلام الطيب الكلم الطيب الوابل الصيب لابن القيم كتاب اسمه الوابل الصيب لابن القيم الكتاب ده في في فصل فيه عن ال في فصل كامل عن فضل الذكر هيبقى فيه فصل كامل عن فضل الذكر عاوزين الأخوات يجتهدنا في قراءة هذا الفصل ويحاولوا يلخصوه كده في ورقتين ثلاثة هما كنا عاملين أفضل ملخص له اسمه شغل الفكري بفضل الذكر بس نحن برضو عاوزين نشوف الأخوات يعني هيبقى إيه أفضل حاجة ممكن يعملوه آه، آه، فصل الذكر فقط لأن الكتاب يعني ورغم ما يكون كبير شوية مش مش عاوزين كده كله هو الفصل اسمه وامركم ان تذكروه الكتاب اسمه الفصل عفوا اسمه وامركم ان تذكروه النقطة المهمة جدا اللي عاوز انبه عليها اللي هي مسألة ان يكون الكتاب محقق ان يكون الكتاب محقق لان الكتاب للاسف يعني به بعض او يعني فيه بعض حديث ضعيف وكده فيا حضره لو نجيب الكتاب محقق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 و ويعني براحتكم اللي يقدر يقرأ ااا عشر صفحات كويس اللي عشرين صفحة كويس ثلاثين صفحة كويس ااا عرفته جيبه خلوق جميل جدا وزي الفل ااا إنما يعني نقدر الأذن إن ال الأخوات يعني حتى يقرأنا عن فضل الذكر اللي إنه المشكلة الثالثة وهي مشكلة ال الأسف اللي احنا برضو بأنا فيها كام فترة مسألة تنظيم الوقت تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. يعني بعض الخواتز إعلانين إن إحنا إن إن إحنا بنقول مثلاً ترتيب الأولويات والكلام ده هو الترتيب الأولويات يا مش معناه إن أنا هومرح جاي قايل إن فر... أ أهم من أورادي وبالتالي هرمي هرمي الأوراد. لا مش معناه كده. معنا إن إن أنا برتب أولوياتي يعني أنا مثلا لو هي أخت متزوجة ها ثم رح بالضبط كده زوجي رقم اثنين أورادي رقم 3 أولادي رقم 4 كده رقم 5 كده <تصفيق> تمام كده <تصفيق> بعد مرتبة ما رتبت الاولويات كل الحاجات دي مهمة فعلا وكل الحاجات دي ما, ما ينفعش ان هي يعني تستاتر بيها او ترميها امال احنا بنعمل الترتيب ده ليه بعمل الترتيب ده عشان اشوف كل واحد كل واحد يستحق قد من اليوم هياخد قد ايه من يومي زوجي هياخد قد من اليوم اولادي هتاخد قد ايه من اليوم أولادي اديهم قد ايه في اليوم طيب عم الشيخ احنا عملنا الكلام ده وبقى اجي امسك المصحف الاقي إلواد أمرح رايح قايم صاحي ضيعلي الساعتين اللي كنت عاملاهم للقران طيب ماشي في حاجة اسمها بقى الواقعيه بقى اللي هو إيه أكيد اللي حصل ده يعني مش بيحصل كل مرة مش بيحصل كل مرة مش معقول الولد مثلا قاعد مستني لما تمسك المصحف يقوم راح صاحي فلما يحصل في مره مرتين ثلاثه لما يحصل مرة مرتين ثلاثة فحضرتك تصبري على اللي بيحصل وحضرتك اللي تقوميله طبعا وتديله الواجب بتاعه يعني احيانا بيبقى الواحد بيغض عن اوراده يعني احيانا بيغض عن اوراد فعلا احيانا الواحد دي اوراد بيغض عنها المرض بيحول بين الواحد واوراده السفر بيحول بين الواحد واوراده احيانا اللي اللي الانشغال بأمور معينة زي الجهاد مثلا زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم او الانشغال بسياسه الدولة ايام من الصحابه ومن بعدهم كان احيانا بيزغل الناس كان احيانا بيصغى الناس عن عن اوراده طيب مثلا واحده طالبه مثلا واحده طالبه تعمل ايه الطالبة او اهم حاجة عندها ايه ابوها وامها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 الفكرة في ترتيب الأولويات تنظيم الوقت مش ترتيب الأولويات وما حظها قدام مني وخلاص لا ما هو كلهم مهمين وده حاجة معروفة ده حاجة هي اموال ايه اللي احنا بنعمله في ترتيب ترتيب الأولويات ان احنا بحط الأولويات بتاعتنا بنمتبهم ثم نعطي لكل أولوية مات يعني يعني القدر المستطاع يعني قسمنا قدر المستطاع اللي, اللي, اللي نقدر يبقى يعني ايه ما نفردش فيه تمام كده انا لا اريد ان انا اوطيل عليكم ان انا كده ات أول حاجة أكثر وقت طبعا أديها وقت كبير إذا كانت الصاحيق إذا كانت الصاحيق يعني واحدة مثلا طالبة أهم حاجة عندها والدها والدها والدتها طبعا اللي هم وأولاد مهم بس والدها والدتها أحياناً غالبا مش مش محتاجينها اسم الفصل اللي هنعمل عليه ترخيص اسمه وأمروكم أن تذكروه اسمه وأمروكم أن تذكروه تمام كده وأمركم أن تذكروه الكتاب الوابي للصيب ابن القيه يعني أولى حاجة أنا أكثر وقت زي ما تقول لحضرتك حسب الحاجة بتاعيه أولى حاجة يعني أن الطالبة أولى حاجة عندها أوليد أو بس مش محتاجينها غير ساعة في اليوم ما خلاص تكتب لهم ساعة والساعة دي هتلقى مثلا بين المغرب والعشاء استغل الوقت اللي بين المغرب والعشاء طيب وعندها رقم اثنين الكلية طيب الكلية محتاجة مذاكرة طيب يبقى بأفضل وقت في ال في المذاكرة ببقى هادئة فيه ودنيا هادئة فيه بعد العشرة مباشرة مثلا يعني أنا ما عرفش كل واحدة بسرعة بحياتها طب هي مثلا أورضها أفضل وقت تأدي فيه أورضها وتحافظ فيها على الأذكار وتحافظ فيها على قراءة القرآن والكلام اللي بتعمله هو بعد الفجر أو قبل الفجر مثلا محتاج إن هي تنظم لنفسها وقتها وتنظم لنفسها حياتها في تفاصيل كده كنا كنت عاوز نتكلم فيها لكن الأذى الوقت الأذى في فا شاء الله بإذن الله آآ آآ حاضر ان شاء الله بإذن الله هنقف مع كلام ده المرة جاي بإذن الله لان الأسف احنا كنا تخطينا وقتنا والدكتورة إشراق ان شاء الله بإذن الله يعني تواصلوا معها وهي يعني جاز الله خيرًا بتديني ال ال ال والمشاكل اللي اللي الأخوات بيعرضوها بس الأسف في النهاردة إحنا بدانا متأخر ومش عاوزين نطول على الناس اللي بعدنا في آخر الدرس إن شاء الله بإذن الله توصية النهائية إن شاء الله بإذن الله هنضيف هنضيف في الأوراد خانت ال ال الأزكار الصباح والمساء هنضيف في الأزكار خانت أزكار الصباح والمساء طيب هناخد إذا أزكار الصباح والمساء لو أخت حافظ قالت ذكر واحد زي زيفن يعني لو أخت صحت الصبح قالت سبحان الله وبحمده عدد قلقي ورضا نفسي وزنا تعرفش ومن هدا كلماته ثلاث مرات زي الفل كده صح لو أختي جت بالليل وقامت مطرح عيلة لايتين من آخر صورة البقرة زي الفل يبقى القدرة اللي, اللي احنا هنمشي به القدرة اللي إحنا نمشي به حاجة واحدة بس دي ذكر واحد بس بس نحافظ عليه ذكر واحد بس نحافظ عليه طيب الشيخ نثبته ولا ننوعه يعني هخلي كل يوم الصبح أقول ذكر معين ولا أنوع الذكر كل يوم لا الأفضل إن إحنا نوع الأفضل إن إحنا ننوع الذكر إحنا نثبت الأذكار الصباح لكن ننوع الأذكار اللي بنقولها في في جلسة الأذكار الصباحية ننوع في أذكار المساء وهكذا إلى آخر يبقى إن شاء الله بإذن الله من يوم الاثنين من يوم الثلاثاء هو بكرة بإذن الله هنبدأ ال الأذكار الصباح والأذكار المساء الوقت النهائي لوقت الأذكار الصباح الشرور والمساء مفتوحة إلى ال من أول العشاء من أول العافون من أول أذان المغرب أو قبله بمدة بسيطة إلى الفجر والله أعلم ومتقارن المساء في خلاف في التوقيت بتاعها الأمانة فبعض العلماء قال بعد العصر وبعض الأقوال وده والله أعلم الراجح اللي هو من أول المغرب من أول دخول الليل عموما آه آه هكذا هو القول الثاني إن شاء الله ور الراجح بإذن الله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 اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم صفنية تنا اللهم صفنية تنا اللهم صفنية تنا اللهم مسلو السقيمة صدورنا اللهم مسلو السقيمة صدورنا اللهم, السقيمة اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جعل هذه الأعمال شهيدة لنا لا علينا اللهم جعل هذه الدروس وهذه الكلمات شهيدة لنا لا علينا اللهم جعل هذه الكلمات وهذه الدروس شهيدة لنا لا علينا اللهم كتب لنا بها الحسنات اللهم كتب لنا بها الحسنات وأخلصنا ورفعنا بها درجات وأخلصنا ورفعنا بها درجات أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول كذا استغفر الله